الله بكم لرعوف الرحيم وما لكم أن تنفقوا في سبيل الله ولله جميرة السماوات ولله جميرة السماوات والارض لا يستوينكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولا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 بيلارجع وراءكم فلتمسون نورا فضرب بينهم بسور له ذاب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.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 119. ثم يهيج فتراه مصفرا 110. ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا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 رسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها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 الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم